الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا المائي ولدنهم وانهم ليقولوا منكرا من القول وزورا وإن الله لعفور عفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتأرير رقبة من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 قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك عدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يعدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آياتهم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 ويتناجون بالإثم والعذوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفتهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبذ والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 الذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقه ذلك خير لكم وأفضل، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات.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 اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جن فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّا عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ الله شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ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 تحوذ عليهم الشَّيْطَانُ فَأَنَسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُؤَاذُونَ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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناء فانهم أو اوعشوا كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه